خمرهن علاج Ağnain him ne? Ağnain bugulti him ne? أو ما ملكت أيمانهن؟ أو ما ملكت أيمانهن؟ أو التابعين غيره للإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عرائس النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن واكتبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون